أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من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 119. فما لكم كيف تحكمون 110. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا 111. إن الظن لا يغني من بِمَا شيئا 112. الله عليم بما يفعلون وما كان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 كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين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 ارِي اُمَّ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ